مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون حيث كان الحق والعدل Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Muslim, Muslim, Muslim, لا انه يسبي ما ما احلى المنون والعضل ومنور نرفض الموتى ونأبى أن نمور في سبيل الله ما أحلى المنور في سبيل الله ما أحلى المنور نحن نصممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش أو نموت مسلمين نحن نصممنا سنة اليقين ان نعيش او نبوتى مستقنين مستقنين على الحق المبين موت حدين ضلال المباطنين مستقنين على الحق المبين موت ضلال جاهدين ان Muslimon, Muslimon, Muslimon, Muslimon, Wielu z nich أو في المرضي أعلمك أنت مني أنت بي. لا تزال عن عصري عن ناسي إنه الإسلام رمي وأبي لا تزال عن عصري عن ناسي إنه الإسلام رمي وأبي إقوة المحمودة والعدل نكون حيث كان الحق والعدل الموتى ولا أومنا الله نحن بالإسلام حضرنا الشعوب نحن بالقرآن أؤمن العهد وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور نمحو اللابون وانطلقنا في الشمال والجنوب. ننشر النور ونمحو كل نور فاسالوا ان كنتم لا تعلمون Panią كان Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią żebir ilana, aha al manoul. Żebir